اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و عين للمطففين الذين اذا اكالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم اوزنهم يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون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 118. وقالوا لهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون 119. ثم إنهم لصالوا الجحيم 110. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون 111. كلا إن كتاب الأبرار لفي علين 112. وما أدراك ما عليك كتاب مرقوم يشهده المقربون ان الابراء لفي نعيم على الارائك ينظرون تعرف في هدوئهم نظره نعيم يسقون من رحيق مختوم فتامه مسك وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْمِينٍ عَيْنَي يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذًا قَلْبُ إِلَى أَهْلِهِمْ قَلْبُ فَكِين وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ الضَّالُّون وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَاءِ يَنْظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ